17. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا 18. فلما نبأت به وأظهره الله عليه أرف بعضه وأعرض عن بعض 19. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العلم الخبير توباء وإن إلى الله فقد صمت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن كُنَّا أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا سيبتي وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأن لكم نعرا نعرا وقود الناس والحجارة عليها ملاك غلاض شداد لا يعصون الله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 وَقَالَ بَنُو مَوْسَىٰ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَآتْ فِي فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ إِذْ قَالَتْ رَبِّ بِنِلْعَ ندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ